Ani Allah je l-matlub, abd r-rajaik Irtiji Irtiji min عاملات المزوون ربنا سهل المكتوب لا من دعاك للشدايد للشدايد نفس غالماتهون عيني الله حيني الله عيني الله عيني الله, عيني الله, عيني الله, عيني الله عيني اللهъي المطلوب عبدъي الرجاك ارتجي من سحابك هاملة المزون ربنا تساهل المكتوب لا من دعاك بشدايد ونفس غليم مات الله عيني اللهي المطلوب عبدъي الرجاك ارتجي من سحابك هاملات المزون ربنا تساهل بدايت ونفس علي مات فوق ارضك حصن الظنون وانت يا ناصر المغلوب على الناس يوم الناس ما الناس الله هي يا ميلتل مزور ربنا سهل وانظهر رزقي المتعوب يكفي رضاك وانتحمل تطعني الوقت بيني الطعوم خلي حالي مع المحجوب سترغطاك ورجع فيك يا رب النجا خير عمو علي الله يا المطلوب عبدت رجاك تجي من سحابك عملت المتعوب ربنا سابق Shaddai without somebody in اين الله يا المطلوب عبد الرجال كرتجيم من سحاب حامل التلمزون ربنا سهل المكتوب لا من دعاه شدايد ونفس أشهد أني ببحراك ما فقدت الشباب أسهل مواجهة جاء والمراكب تخوم ما أبالي بروحي لو لقيت الهلاك وانت راضي وأمرك بين كافين ونور الله يا المطلوب عبد الرجاك <تصفيق> ارتجي من سحابك عملات المزول ربنا سهل المكتوب لمن دعان للشدايك ونفسه علي الماته I Allah, a Allah